ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسيه أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْتَقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعْلَمُ بِهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ موسى؟ وَإِذَا رَأَى مَن لَّذِي وَسَى أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً وَإِذْرَ اخْرَ وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى 111. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 112. رَبِّكَ إلى ربك المنتهى 113. وأنه هو أضحك وأبكى 114.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 118. وأنه هو رب الشعرى 119. وأنه أهلك عابل الأولى 110. وثمود فما أبقى 111. وقوم نوح من قبل 112. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 111. فتفكت أهوى 112. فغشاها ما غشا 113. فبأي آلاء ربك تتمارى 114. هذا نذير من النذر الأولى 115. آزفة